حظ الله إن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله Sarmiin ei الَّذِينَ نَهَى كُنْ خَيْرًا تُمَيَّزَ لِأَخِيهِ يَسْتَوِينُ أَنَا أَسَن يا وداعا يا في ضلال ضايق. We're وَهُوَ مَن يُنَزِّلُ الرَّحْمَنُ الْكَرِيمُ وَأَن ورِنْجًا قومك من كَانَ يَعْمَلُ السُّوءَ إِن لَّوْ الله und von an man Oi, वह uh -oh. <laughs> وَقَالَ مُوسَىٰ <تصفيق> <تصفيق>